الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنستنا را سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشها بالقبر سَلَعَ لَكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُدِيَ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حَتَّى إِذَا أَتَوْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ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 أول أذبحنه، أو لا أو يأتيني بسلطان مبين، فما كث غير بعيد. فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبئ بنبئ يقين. إني وجدتُم رأتا تملكُم وأوتِيتم كل شيء إني وجدتُم رأتا تملكُم وأوتِيتم كل شيء ولها عرشٌ عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون.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 قال سَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَاظْرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الْمَدُونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَّتَ بَهْدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتئنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظِرَةَ اهْتِدَاءِ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ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 تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله لم امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قر الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 لا يعلمون أم يجيب المضطر إذا دعاه أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ طَنِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبَدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَبَدَأُ يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بل الدار كعلمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم منها عموم وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابَ وَأَبَاؤُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 بين مبين ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين